بوك تو سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون سوربايا. في الطريق في الطريق هو يسافر بالموتور سايكل. هو يسافر بالموتور لي هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. لي هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه لبواتاس <سؤال> هو يسافر بالقارب <سؤال> <سؤال> هو يسافر بالقارب لناجس <سؤال> <سؤال> هو يسبح هو يسبح شو استاس دان جيرجيتيه هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ شو استاس دانجير سول بيتفوتوري؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ شو استاس دانجير نوكته بروميني؟ هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ ليفو لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق نييستاس سور لا نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ نيداباس ريترويري ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. كي يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ شو هنا موقف سيارات؟ هنا موقف سيارات؟ كم لونج المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك فريق إلى أعلى؟ شو أني باباس لبراني سكيوين جديه؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟